ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعرقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَنِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدْرُ أَعْيُنْهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ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 وَإِذَا أَتَى الْأَحْزَابُ يَلْدُونَ لَوْ أَنَّهُمْ بادون فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَمْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ لَاقَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا